لللههِ الأمرْرُ مِنطَبل وَمِ بعد وَيَوومَئذ يَفْرَحُ المُؤمنونَ بصْر الَّ يَصر مََ شَاء وَهُوَ العزيزُ الرَّحيِيم وَعددَ اللهَّهِ لا يُخْلِفُ الله وَعْدهُ وَلك أَثَرًا النَّ سِلََا يَعلمون.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 وَجَاءتْهُم رُسُلُهمم بالِالْبَجّناتِ فَمَا كانَ اللهُ يَظْلِمَهُم فَمَا كانَ اللهُ يَظْلِمَهُم وَلَِ كانوا أَفُسَهُم يَظْلمُون ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ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 يُخْرِرجُ الحَيَ مِن المَييتِ وَيُخْرِجُ الْ المَيتَ مِنَ الحَجّ وَيُحْ الْأَررضَبَ دَمَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُون وَمِنْ آياتاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِ تُرَابِ ثَُّ إذاَا أَتُم بَشَر تَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَوْمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ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 أَلَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قُلُّ حِزْبِم بِمَالَ لديَيْهِمْ فَرِحون وَإذاَا مَسَّنَّ سَضُرّ دَعَو رَبَّّهُ مُنِي بِينَ إلَيْ ثَُّ إذَا أَذ قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَيقُم مِنهُم بِرَبِّهم يُشْركُون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 فآت ذا القربى حقا والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين مِن قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له مِنَ الله يومئذ يصدعون نكَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آياتاتِهِ أَ يُْرسِلَ الرِياحَمُ بَشّرَاتِ وَُذيقَكُم مِ الرَّحْمَةِ وَلُذيقَكُم مِ الرَّحْمَتِ وَلتَجرَْ الْ الفُلكُ بِأَمرِهِ وَتَبتَغوا فَضْلِهِ وَلعََّكُمْ تشْكُرون وَل قَدَسَ النامِ قَكَ رُسُولًا إى قَوْمهِم فَجاءُهُم بِالبَينات فَجاءُهُم بِالبَجناتِ فًَا تَقَمنا مِن الذيينَ أَجرَمُ وَكَانَحقَقّ عَنَا نَصلُ الْ اللهَّ الذي يُرسِلُ الرِيَا حَفَةُ ثُ سَحابًا فَيَبَصُطُوا فيِي السمَا إِكَي فَيَش وَيَجَعَُهُ كِسَفَا وَيجَعَُوه كِسَفًَا فَتَرَ الْ وَدَقَ يَخْرج مِن خلاله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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً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 فَصِد إ وَعدَ اللههِ حَق وَل يسْتَف فَكَ الذيين لا يكون